لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار ثَمَّن كَثُرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ السَّوَاءَ السَّبِيلِ فَمَا نَقْضِهِمْ نِزَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا به ولا تزال تطلع على خائمة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين